من سريد الخلق والاراده وحاكم جل بما اراد قالوا الاحاديث من السنه النبويه في اثبات المشيئه كثيره جدا منها قوله صلى الله عليه وسلم في شان الجنين سيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك التقدير والجنين الانسان جنين في بطن امه قال النبي عليه الصلاه والسلام يقول الملك الذي يخلقها يا رب نطفه علقه مضغه مخلقه او غير مخلقه ما اجل ما رزقه ما عمله قال فيقضي رب كما شاء ويكتب ملك الله مسلم وقال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء اذا كان اترمص صاحب حاجه انفترت الى اصحابه صلى الله عليه وسلم وقال اشفعوا تؤجروا يعني يرغبهم في ان يسالوا صاحبا حاجه عن حاجته ليشفعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليؤجروا في ذلك طالما انها حاجه شرعيه حاجه مباحه في السعي في قضاء حوائج المسلمين بالشفاعه لان منزله الصحابه للنبي عليه الصلاه والسلام اعظم من منزله ما ندعو دعوه فقال النبي عليه الصلاه والسلام اشفاعه يؤذر ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء يعني ما قدره الله سبحانه وتعالى بمشيئته لا ينافي الاخذ بالاسباب التي يؤذر الانسان على الاخذ بها من الاسباب الشرعيه التي يحبها الله كالشفاعه في قضاء حوائج الناس وقال صلى الله عليه وسلم ان الله قدى بروحه محي من شاء وردها حين شاء هذا حين ناموا عن الصلاه فايقظهم حر الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم معذيا لهم يعني حتى لا يصيبهم من ذلك يعني وسوسه الشيطان ولا ياس وانما ما يصيب الانسان بغير اراده منه فانه ما عدم تقصيره واخذه بالاسباب فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلال ان يحتضى لهم الصلاه اي يظل مستيقضا ليوقظهم ف... يعني ما زال الشيطان به حتى نام الغرض المقصود ان الصحابه لم يقصروا وبذلوا واخذوا بالاسباب فقدر الله عز وجل عليهم نومهم عن الصلاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء قبضها في المنام حين نومها وردها حين شاء وهذا يدل على الاحتجاج بالقدر في المصائب التي لم يقصر الإنسان عز وجل في يعني شيء من الأسباب التي يمكنه أن يأخذ بها ليدفع المصيب وقال وقال أيضا في هذه الواقعة إن الله لو شاء لم تنام عنها ولكنه أراد ليكون لمن بعدكم هذا هذه الرواية هذه العديد كلها في الصحيح هذه الرواية خصوصا من إثنى دعا صحيح في مسند أحمد للدلال على حكمة الله عز وجل فيما قدر من نومين عن الصلاة ليكون سنة لمن بعدهم أن يصلي الصلاة التي نام عنها اذا استيقظ وقال صلى الله عليه وسلم قولوا ما شاء الله وحده وهذا عندما كانوا يقولون ما شاء الله وشئت فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ما شاء الله وحده ولا تعارض بين هذا وبين ما ثبت من ان يقول ما شاء الله ثم شاء فلان فان هذا كان في مقام يعني ما شاء الله وحده في مقام التوحيد المحض وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اخوطب هو عليه الصلام بما شاء الله وشئت فكان لابد من حسم مسده الشرك في هذا فقال ما شاء الله وحده وهي لا تنافي ان من مشيئه الله ان يجعل الى عباد مشيئه تابعه لمشيئته ولذا لا منافاه بين ان يقول ما شاء الله وحده وبين ما شاء الله ثم شاء فلان ان المسيئه الموجبه هي مشيئه الله وحده لا شريك له وان مسيئه العباد فتابعه ليست موجبه الا ايها شاء الله لا توجب حصول الامر المطلوب وانما المسيئه الموجبه مشيئه الله ولذا صح ان ان يقال ما شاء الله وحده فماشيته ليست كمشيئه العباد ومشيئه العباد تابعه لمشيئه وقال صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يعني لا يشغله شان قلب منها عن شان قلب اخر وهو عز ذل يقلبها بيسر ولا يعسر عليه ذلك ولا يشق عليه ولا يؤذه ذلك يقلبها كيف شاء بحكمته سبحانه وتعالى فايما قلب يريد ان يقيمه اقامه وايما قلب يريد ان يزيغه اجاوه بعدله سبحانه وتعالى وحكمته يضع الاشياء في مواضعها فلذا هو عز جل لا يحول بين المرء وقلبه حذر الله عباده المؤمنين من ذلك يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم وعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه يرجعون فربما يريد العبد الخير فيتركه ويتكاسل عنه فيسرف عنه ويصبح بعد ذلك لا يريده ولا يرغب فيه صرف الله قلبه بعيدا عنه ايقابا له وحال بينه بين اراده الخير بعد ان كان يريده يعني قد يصرف الانسان عن الشر لانه تركه مره اول مره من جراء الله سبحانه وتعالى خوفا من الله ولذا يضل العبد المؤمن بين الخوف والرجاء ثمرت الايمان بذلك ان يظل العبد المؤمن خائفا راضيا ولا ييأس العباد من رحمه الله ولا يذم لهم بخاتمه معينه لا يدريها فربما كان هذا العاصي الذي تراه فاسقا فاجرا امامك مختوم له بخاتمه السعاده يقلب الله قلبه بعد حين الى ما شاء من الايمان به وطاعته فيختم له بذلك فيموت على الهداه فقال صلى الله عليه وسلم ما من قلب الا بين اصبعين من اصابع الرحمن ان شاء اقامه وان شاء ادامه وهنا قال ان شاء اقامه في اثبات المشيئه واثبات خلق افعال العباد اثبات ان الله يفعل لعباده يجعلهم يفعلون اقامه ان شاء يقيمه ان شاء اقامه وان شاء اذامه فالاستقامة فعل العبد والإقامة فعل الرب الزيغ فعل العبد والإذاغة فعل الرب وكل ذلك لنشئته عز وجل والحديث في الأصابع كما تعلمنا فيما مضى من الصفات تمر كما جاءت دالة على معانيها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تنفيذ قال وكان صلى الله عليه واله وسلم يقول يا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك تكمله الحديث الذي مماض يعني رواه ابن ماجه صححه صححه البني وقوله وقوله عز وجل وقوله عن الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل فذلك فضل اتيه من اشاء هذا في المقارنه بين امه الاسلام وعملها من بعد العصر كمن كماثل رجل ساجر ازراء فكان اهل الاسلام مثلهم كمثل الذين عملوا بعد العصر الى غروب الشمس واخذوا الاجر مرتين مرتين ومثل اليهود الذين عملوا من اول النهار الى الظهر والنصارى الذين عملوا من الظهر الى العصر واعطى الله الامه الاجر مضاعفا ولم يظلم من سبقنا من ممن امن به وقال فذلك فضل اتيه من اشد الحمد لله الذي جعلنا من امه محمد صلى الله عليه وسلم ونسال الله ان يثبتنا على ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم مثل الكافر كمثل الارزه صماء معتدله حتى يقسمها الله اذا شاء المؤمن كمثل قامه الذره تفي يعني تميل مع الريح دار وتعتدل طابه اخرى ولكن الكافر كمثل شجره الارزه التي تظل قائمه لا تميل لا الا اذا جاءت له الشديده قلاعتها قسمتها فالكافر لا يتذكر ولا يتعظ بالعبر والمواعظ وما يمر به من امور من مرض من سلاء من نحن ومن خير او من شر لا يتعظ وانما يضل على اناده وضلاله حتى يقصمه الله اذا شاء وقوله صلى الله عليه وسلم تعرضوا لنفحات رحمه الله فان الله فإنه الله عز وجل لا يحجب من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده حديث ضعيف ضعفه الباني في الجامع ضعيف الجامع وقوله صلى الله عليه وسلم في هذه البيعه ومن اصاب من ذلك اين نقاذرات من الكبائر الموجبه للحدود ومن اثر من ذلك شيئا فسترها الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فرواه البخاري المسلم فمن أصاب من ذلك شيئا فأوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستراه الله فهو إلى الله أي أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وهذا صريح في أن أصحاب الكبائر ومن رجحت سيئاتهم على حسنتهم من في المشيئة ان شاء الله عذبهم وان شاء غفرهم قالوا في حديث احتجاج الجنه والنار قوله تعالى الجنه انت رحمتي ارحم بك من اشاء وللنار انت عذابي واعذب بك من اشاء ما سالنا ارحمنا الا يعذبنا رواه البخاري ومسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت وارزقني ان شئت يا عظيم المساله فان الله تعالى لا مكره له رواه البخاري ومسلم ومعنى هذا الحديث هو لا شك ان الامر بمشيئه الله وانما يقول الذي يطلب لمن يطلب منه افعل كذا ان شئت لان يخرجه او لان يلزمه ويظن انه لو امره امرا جازما لا الزمه ما لا يريده وهذا مستحيل في حق الله فان الله لا مكره له ولا تتصور انك اذا عزمت المساله ان ذلك يقع بغير مشيئه الله فتحتاج الى التعليق على المشيئه لا بل هو لن يفعل شيئا الا بمشيئته ولكن يعني عزمك المساله دائما على عظيم الرغبه وتعليقك الامر على المشيئه دليل اولا على انه وقع في قلب السائل انه يمكن ان يكره الله احد وهو لا يريد ان يكره هو فيقول اللهم وف لي ان شئت وكذلك يدل على انه لا يريد الامر امرا جازما لا يريد هذا الامر بقوه بل عنده احتمال ان لا يقع ولا يحدث كما تدعو انسانا فتقول له ان شئت ان تحضر دعوتي فاحضر بخلاف ان تؤكد عليه وتقول لا بد ان تحضر فهذا يدل على الرغبه الاكيده في حصول الامر والله عز وجل يريد منا عباده الرغبه والرجاء والذي يقول اللهم اغفر لي ان شئت وارحمني ان شئت رغبته في الرحمه والمغفره ليست بالرغبه القويه وانما يعني هو يطلبها وان حصلت كان بها وان لم تحصل فلا باس وهذا خطر عظيم فلا بد ان يعظم الرغبه كما في الروات الاخرى وليعظم الرغبه يجعل الرغبه رغبه عظيمه فهذه النهي عن ان تقول في الدعاء اللهم اغفر لي ان شئت او تقبل الله ان شاء الله او نحو هذا الدعاء او نحو هذا ينبغي ان يكون مجزوما به للتخلص من محذورين محظور الاول الظن الفاسد بان الجزم في الدعاء يكره الله ولذلك يعلق مشاء لالا يكرهها ولذا قال النبي عليه الصلاه والسلام فان الله تعالى لا مكره له والامر الثاني المحظور الثاني ان التعليق على مشاء يدل على عدم عظيم الرغبه وانما نحن امرنا ان نعلق ما نفعله نحن على المشئه ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا يشاء الله لا ان تدعو الرب ان يفعل هذيك الخير ان تعلق ذلك على المشئه انه لا يكون الا بمشيئته اصلا فلم يتصور ذلك لذلك في الروايات الاخرى واليعظم الرغبه يعني دليل على ان التاريخه المشئه يدل على عدم ايضا الرغبه قال وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن قل قدر الله وما شاء فعل لا تقل لو كان كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل سبحانه وتعالى وهذا من اعظم ما يريح العبد فيما يصيبه وفيما يأتيه من مصائب الدنيا فقوله عن الله عز وجل ذلك باني ذواد افعل ما اشاء عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكن وضعفه الألباني وهو أحد طرق حديث إني حرمت الظلم على نفسي وهذه من راية أبي ذر رضي الله عنه مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي ضعيفة السبب لكن صحيحة المعنى قال وقوله ما أمعن الله على عبد من نعمة من أهل وولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آية دون الموت حديث ضعيف وإن كان معنى أن يقول عند رؤية نعمة الله عليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله أمرا ثابتا في كتاب الله وفي غير ما حديث صحيح وذلك أن آفت النعم التي تقوم يعني تمو هذه الاثر من الانسان ان يتكبر بها وان يرى فضل نفسه كما ويقول انما اوتيته على علم قال عز ربنا بل هي فتنه فالله ابتلى عباده بالرخاء والنعم ينتخونهم ويفتنهم ينتخونهم سبحانه وتعالى بها لينظر كيف يقولون يفعلون فاكثرهم ينسب الفضل لنفسه وأما المؤمن فلا يرى لنفسه مشيئة ولا قوة إلا بالله عز وجل قال تعالى عن المؤمن ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله أي هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ليس بقوتنا وجدت هذه النعم إنما هي بالله عز وجل ولا بمشيئتنا فإذا فعل العبد ذلك لم ير فيه ايه دون الموت يعني ايه في تدمير هذه النعمه وعقاب صاحبها بها فهو لن يصاب بايه تدل على قدره الله عز وجل على عقابه في هذه الدنيا قال وفي حديث الشفاعه قال فيدعني ما شاء الله ان يدعني اي ساجدا صلى الله عليه وسلم او هو استاذن في الشفاعه حتى يقول له الرب عز وجل يا محمد ارفع راسك سل تعطى اشره شفاعه فقال النبي عليه الصلاه والسلام دعني ما شاء الله تعالى اي دعني اي يتركني ساجدا في هذا المقام العظيم وهذا تكريم للنبي عليه الصلاه والسلام وفي حديث اخر اهل الجنه دخول الجنه الرجل الذي يسرف وجهه على النار ثم يقرب الى الجنه ثم خرج الى شجره منه ثم اجاد ما يدخل الجنه قال فيسكت ما شاء الله ان يسكت كل مرحله يسكت ما شاء الله اذري وقد اعطى الله العهود والمواثيق الا اسال غيرها ثم بعد مده معينه شاءها الله عز وجل يعود للسؤال خلاف ما وعد وفيه قوله تعالى بعد ان يعطيه 10 امثال الدنيا سيقول الله لا اهزأ بك ولكني على ما اشاء قدير رواه مسلم فقال صلى الله عليه وسلم فاريد ان شاء الله ان اختبئ دعوتي شفاعه لامتي يكون النبي دعوه مستجابه تعجل لكل نبي دعوته واريد ان شاء الله ان اختبئ دعوتي شفاعه لامتي صلى الله عليه وسلم الله البخاري وقرص الله عليه وسلم لا يدخل النار ان شاء الله من اصحاب الشجره الذين بايعوا تحتها احد هذه فضيله عظيمه لاهل بيعه الرضوان حديث رواه مسلم فقال صلى الله عليه وسلم اني لا اطمع ان يكون حوضي ان شاء الله ما بين ا الى كذا الى في روايه ابن دمشق حديث صحيح وقال في المدينة صلى الله عليه وسلم لا يدخل للطاعون ولا الدجال إن شاء الله تعالى ورهب قريم أيلة قرية على ساحة البحر في فلسطين هو الحقيقة أن فيه ثوان ما يدل على ما هو أوسع من ذلك من صنعاء من المدينة إلى صنعاء وأكثر من أيلة إلى دمشق ولكن هذا ضرب على سبيل المثال وقد جاز ما صلى الله عليه وسلم في مواضع اخرى بصفه حوضه وجاز ما صلى الله عليه وسلم بان الدجال لا يدخل المدينه وكان الطاعون هذا انما قاله اما امتثالا لامر الله عز وجل في اضافه الامور المستقبله الى مشيئه الله عز وجل وفي هذا يقال هذا تحقيقا لا تعليقا يعلمنا اننا نتحقق ما وعد الله به ولكن لمتثل امر الله في ان نذكر مشيئته في ذلك وقال صلى الله عليه وسلم في زياره القبور واننا ان شاء الله بكم لاحقون رواه مسلم طيب وهذا مما لا شك فيه الموت لا شك فيه واننا لاحقون بمن سبقنا ولكن معلق على المشيئه لامور منها اننا اذا لبنا على التوحيد والايمان فقد لحقنا بهم وانما يلحق بهم من مثل التعيد والرسول صلى الله عليه ما اجاز من ذلك ولكن تدوب العشر والكلام كان بصيغه الجمع وان فالمؤمنون مجموعهم في الجمله ان شاء الله لاحقون باخوانهم الذين سبقوهم على طريق الايمان وربما فتن بعضهم نسال الله ان يعيذنا من الفتن قال في اثار الطائف صلى الله عليه وسلم قال ان قافرون غدا ان شاء الله رواه البخاري ان راجعون الى المدينه اي ترك النبي صلى الله عليه وسلم حصار الطائف وراد ان يرجع الى المدينه وفي قدوم قدومه مكه قال منزلنا غدا ان شاء الله بخيف بني كنانة المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر وعلى قطيعه الرحم يوم اتفقوا على مقاطعه بني هاشم كان في خيف بني كنانة وكان هذا المكان بعد ذلك ينزله النبي صلى الله عليه وسلم اظهارا لشعار الاسلام في الاماكن التي اظهر فيها شعار الكفر ولذلك استحب نزول المحصب التحصيب سنه لهذا الحديث مكان هو دلوقتي ضمن مكه طبعا على بعد 2 كيلو من الحرم تقريبا لكن كان هناك يعني كان في طرف مكه في ذلك الوقت ولكن قال منزلنا غدا ان شاء الله انتفارا لامر الله ولا تقولن لشيء ان فعل ذلك غدا الا ان شاء الله ولو في قصه بدر قال هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله وهذا مصرع فلان ان شاء الله رواه مسلم عن عمر وهو يعني هذه الروايات تحل لنا الاشكال الذي يتصوره البعض هنا نقول كيف الجمع بين قوله تبارك وتعالى عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ومن ضمنها وما تدري نفس باي ارض تموت ومفاتيح الغيب لا يطرق عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل وقد اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مسار القوم في وقت في مكان محدد نقول ذلك معلق على مشيئه الله سبحانه وتعالى وتكون معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم اذ لم يجاوز الامكنه التي ذكرها ولكن هو ذكر ذلك معلقا على مشيئه الله ولذلك علم الله جزم وقط وعلم البشر معلق على مشيئه الله وهذا بعينه يقال فيما يكتبه الملك من ajal ورزق وعمل الانسان وشقاوته وسعادته وما يكون في مستقبله في تفاصيل داخلة في قوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان مفاتيح الغيب الخمس لا يعلمهن الا الله فكيف يعلمها الملك هذا علم معلق على مشيئه الله سبحانه وتعالى ان شاء الله امضى وان شاء محى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب وقال صلى الله عليه وسلم في بعض الاثاري انكم تاتون الماء غدا ان شاء الله وقال من حلف فقال ان شاء الله فان شاء مضى وان شاء رجع غير حنس نسد والصيغه واول دو الحديث كلها صحيح ما الذي مضى في الصيغه عدم هذا القبض وهذا دليل على ان من قال في حديث ان شاء الله ليس عليه حنس اذا رجع ليس عليه حنس وشرط ذلك ان يكون متصلا باليمين وقال لا اغزون قريشا ثم قال في الثانيه وفي الثالثه ان شاء الله معفور القلبين وقال الا مسمر للجنه فقال الصحابه نحن لم مسمرون لها يا رسول الله فقال قولوا ان شاء الله قالوا ان شاء الله ايضا ضيف معفور القلب واكل لا هذا الذي قبله من جهه المعنى صحيح قال منفرد بالخلق ربنا عز وجل منفرد بالخلق فما من مخلوق في السماوات والارض الا الله خالقه لا خالق غيره ولا رب سواه فهو خالق كل صانع وصنعتها وهذا حديث حسن حسنه الحافظ البدر ان الله خالق كل صانع وصنعتها وهذا هذه الصنعه اما ان تكون ان يكون مخلوق بها الفعل الذي يفعله العبد وهذه تكون نصا قاطعا وواضحا في خلق افعال الهاد او الصناعه بمعنى الشيء المصنوع وهذا الشيء المصنوع لا يسمى شيئا مصنوعا الا بوجود الماده الاصليه ثم بالصناعه فاذا قيل هذا المكتب مثلا او هذا المنبر لا يقال هذا الخشب ولا يقال مثلا هذا القماش انما يقول هذا الثوب فاذا قلنا الله خالق هذا المنبر وخالق هذا الثوب ما صار ثوبا الا بعمل الصانع وصناعته فهذا اذا قلنا الله خالق كل صانع وصنعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدل على خلق افعال العباد لان هذا الشيء المصنوع هو مادة زائد عمل إنساني أو عمل المخلوق فالله خالق الاثنين معا فهذا يدل على خلق المادة الأصلية وعلى خلق فعل الإنسان فلذا على التفسيرين والوجهين إن الصنعة بمعنى الشيء المصنوع أو الصنعة بمعنى المصدر اللي هو صناعة العبد وفعله تحيله التفسيرين دليل على كلا التفسيرين الحديث دليل على خلق افعال العباد والتفسير الاول اللي هو الشيء المصنوع باللازم والتفسير الثاني بالنص اللي هو الصنعه بمعنى الصناعه وفعل العض قال فهو خالق كل صانعا وصناعته وخالق وخالق الكافر وكفره والمؤمن وايمانه والمتحرك وحركته والساكن وسكونه كما قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ولا يحسن ان يقتصر على قولي خالق الكفر الشر والفساد وانما اذا اطلق ذلك فلا بد ان يطلق ضمن المقابل كما ذكر هو هنا فقال خالق الكافر والكفر والمؤمن والايمان ليدل على العموم ولا يوهم الفساد واو يدخل ذلك في عموم الله خالق كل شيء ويفهم الانسان من ذلك كل الاشياء الذوات والصفات والافعال كل من سوى الله عز وجل مخلوق في ذاته وصفاته وافعاله الله عز وجل خلقها وهو سبحانه وتعالى لم يزل بأثمائه وصفاته وأفعاله خالقا غير محلوق احتج المعتزل على خلق القرآن بهذه الآية وهو حجة عليه هذه الآية حجة عليه قالوا القرآن شيء والله خالق كل شيء هذا باطل لأن الله بكلامه خالق كل شيء الله بقدراته خالق كل شيء الله بعلم خالق كل شيء ف القران صفه من صفات الله وليس ان ذلك خالق كل شيء سواه سبحانه وتعالى والا ف يعني الله عز وجل شيء لك الاشياء ولا يصح يعني ان يتلاعب بالالفاظ كما تلاعبوا بها بهذه الطريقه كما ذكرنا هذه الايه داله على حجه عليهم لان الله يخلق الخلق بكلامه خالق كل شيء اذا اراد شيئا فانه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فدل ذلك على ان الله باسمائه وصفاته ومن ضمن صفاته كلامه خالق لكل شيء خالق غير مخلوق وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فئن تفكون وقال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلقكم فمنكم كافر بذلك لا يقر او لا يوحد الله الذي خلق ومنكم مؤمن فهو يقر بان الله خلق فيعبده وحده لا شريك له التفسير الثاني هو الذي خلقكم مؤمنين وكفار هو الذي خلقكم فريقين كما قال كما بدأكم تعودون فريقا هذا وفريق الحق عليهم الضلال هو الذي خلقكم منكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والارض بالحق وصوركم في احسن صوركم واليه المصير تمام على التفسير اللي هو خلقكم مؤمن وكفار صريح في اثبات خلق افعال العباد وهناك النزاع بين اهل السنه وبين اهل البدعه في نسبه الخلق يعني ان ان يقال ان افعال العباد مخلوقه ولا نزاع بين أهل السنه في صحه اثبات ذلك ان افعال العباد مخلوقه قد الف البخاري كتاب خلق افعال العباد لرد على اهل البدعه في ذلك جميع افعال العباد مخلوقه لانها اشياء صفات للعباد الحادثين وهي اولى بالحدوث واما الذوات فلا نزاع بين المثبتين للربوبيه ان الله خالق الذوات ذوات المخلوقين فقال تعالى والله خلقكم وما تعملون نفس الكلام في الله خلق كل صانع وصناعته والله خلقكم وما تعملون من كلام ابراهيم عليه السلام ان ما اسم موصول يبقى والله خلقكم وخلق الذي تعملون اي الاصنام التي تنحتونها وغيرها من الاشياء التي تعملونها وده يبقى بمعنى الشيء المعمول نفسه ويبقى يلزم منه خلق افعال العباد بما ذكرنا لان هذا الشيء لا يقال هذا في مثال مثلا هذا الصنم لا يقال عنه هذا الحجر انما يقال هذا التمثال ما صار تمثالا لاجل ان اصله حجرا فقط بل انما صارت مثالا بوجود الحجر كاصل ذات زائد فعل الناس الذين نحتوا وصوروا وشكلوا فاذا قيل الله خالق هذا التمثال فهذا التمثال يساوي حجر زائد عمل الانسان فالله خالقه اذا دخل فيه عمل الانسان واما التفسير الثاني والله خلقكم وما تعملون انما مصدريه زي انوال فعل ما والفعل ان تفعل اي فعلك ما فعلت هكذا وما وما تفعل ويبقى والله خلقكم وعملكم ان هي التفسير الثاني ان ما مصدريه مصدر فيبقى ما والفعل زي بسموه مصدر مؤول كانوا بسموه مصدر فما والفعل مصدر في حكم المصدر تشال تحط المصدر الفعل ده والله خلقكم وعملكم وتبقى نص في خلق أفعال الابد وكلا التفسيرين صحيح متلازم وأولى هما الأولى النمام وصوله لأنه في مقام الاحتجاج عليهم في ترك عبادة الأصنام التي هم عملوها وهو يدل على خلق أفعال الابد كما ذكروا وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من هل من شركائكم من يفعل من ذلك شيئا الله وحده من فرد من الخلق وقال تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من ذلول الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظنكم ويوم اقامتكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين والله جعل لكم مما خلق ظلال وجعل لكم من الجبال أكنان وجعل لكم سربيل تقيكم الحر وسربيل تقيكم مأساكم هنا لفظ جعل ولفظ جعل في أفعال العباد أكثر جدا في القرآن من لفظ خلق وإنما لفظ خلق دخل ورد في الله خالقوا كل شيء الله خلقكم ما تعملون وحديث الله خالقوا كل صنع وصنعته ويدل عليه من القران ايضا في خلق الصفات وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر والليل والنهار اعراض وليست زوات الليل والنهار صفه لمكان معين فيه ليل وفيه نهار وليس انه ذات عنه صفه معينه والله اثبت خلق الصفات وال يعني الافعال منها فهذه الآية الكريمة في لفظ جعل وكما عندما قلنا لفظ جعل أكثر استعمالا جدا في القرآن في خلق أفعال العباد وكذلك الأمر تبت الخلق والجعل الله عز جل انتم على العباد في هذه السورة الكريمة سورة النعم سورة النحل بما كان منهم يعني بعمل منهم وما لم يكن بعمل منهم امتن عليهم بنعمه التي ما صنعوا منها شيئا وامتن عليهم بان بنعمته عذرنا فيما صنعوا فكيف ذلك اذا هو الذي جعلهم يفعلون لو كانت افعالهم خارجه عن جعلي وخلقي فكيف يمتن بها عليهم قال عذرنا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا هو مين اللي يبني البيت ومين اللي بيسكن فيه الانسان ولكن جعل السكنه في البيت هذا فعل الرب عز وجل وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا مين اللي بيعمل الخيمه الانسان والله يمتن على العباد بايه بالخيام التي يصنعونها من جلود الانعام بيوتا تستخف بها يوم ضعنكم سفركم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعرها اثاثا يمتنون عليهم بما يتخذون من اصواف واوبار واشعار الانعام اساسا ومتاعا الهيا يبقى يمتن عليهم بفعلهم اذا فعل فعلهم خلق من خلقه ومنه منه عليهم وتوفيقهم لهذا الفعل دليل على انه الذي خلق هذا الفعل وجعلهم يفعلونه القدريه المفاه المتزله وامتلهم ينفون تعلق فعل العباد الافعال الاختياريه بمشيئه الله يقولون مشئه العباد وافعالهم الاختياريه لا تتعلق بها مشئه الله وهذا عباره لهم مبين في حقيقه الكفر كما ذكرنا الله تمن في هذه الايات على العباد بما صنعوه وبما لم يصنعوا والله جعل لكم مما خلق ظلالا الظل ده احنا بنعمله ولا بنلاقي طلع لنا في وجود الشمس احنا بنصنع ظل الظل هذا الله يجعل الاشياء ظلالا اللهم اتنا علينا بما فعل هو من غير صناعه منا وجعل لكم من الجبال اكنانا الكهوف التي استكنون فيها عند شده المطر ونحو ذلك حمك الله شو ممتن علينا بالبيوت اللي بنوها وبالكهوف اللي هم ايه فكانوا ما مالوهاش ما مالوش في حاجه خالص فالامتنان دي لامرين بما فعلوا وبما لم يفعلوا قال وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر جعل لكم سرابيل اللي بيصنع السرابيل الانسان امتن عليه بفعلهم كما ذكرنا وقال جعل وسرابيل تقيكم منكم الدروع كذلك يتم نعمته عليكم ان نعمه معزره علينا بافعالنا يبقى ده من اعظم الادله على خلق افعال العباد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 ولا قدره للعباد على خلقه ولا ان يعني يجعلوا لمن لا منيه لها او لا يعني حيوانات يذمني له لا يستطيعون ان يجعلوا فيه ذلك ثم الله عز وجل يخلقه بعد ذلك انسانا فسبحان الله لا يقدر على ذلك احد العباد انما يعني يوم نون وينتظرون الخلق سبحان الله قال تعالى افرايتم ما تحرثون ان انتم تزرعونه ام نحن الزارعون العبد العبادي يلقون البذ والله ينبت النبات لو نشاء ولا جعلناه حطاما فضلتم تفكرون ان لمغرمون بل نحن مغرمون يعني لو دمر الله ذا جعلناه حطاما لضلتم تفكرون وتتكلمون بما واقع لكم وتقولون انا لمغرمون اصابنا الغرم واصابتنا المصيبه بل نحن محرومون حرمنا ثمره عملنا والله عالم قال. قال تعالى فرايتم الماء الذي تشربون ان انتم انزلتموه من المزني من السحاب ام نحن المنزلون هو سبحانه وتعالى انت يا رب لو نشاء جعلناه اجاجا اي مالحا فلولا تشكون لك الحمد يا رب. هل لا شكرتم اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على مسك قال تعالى فرأيتم النار التي تورون أي تقدحون الزناد فيخرج منه النار أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون العرب في الكبريت بتاعها نوعين من الأشجار الكبريت بتاعنا عبارة عن حجارة معينة ورق معين لو مش الكبريت ده مع نوع من الحجر اللي بسميه احنا كبريت فالعرب اصلا كانت بتولع النار بنوعين من الشجر معروف عندهم احتكاك الشجرتين مع بعض بي ايه يخرج النار فهذا ان انتم انشئتهم شجراتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره جعلنا النار تذكره ليتذكر الناس النار الاخره ومتاعا للمقويين للمنتفعين او للمسافرين فسبح باسم ربك العظيم سبحان رب العظيم وفي الصحيح صاين هؤلاء الاشعريين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انا احملكم ولكن الله حملكم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى لهم بالدابه التي يركبون ولكن الله هو الذي خلق الفعل واعان ووسط وفي من حديث المصورين في الصحيح من حديث المصورين ومن قال الله عز وجل ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي يضاهي بخلق الله ذهب يخلق يعني يحاول ان يخلق كخلق الله فليخلق ذره او ليخلق حبه او ليخلق شعيره الحاجات يعني اللطيفه في ذلك ان فعلا هو الذي ينحت التمثال يظن انه يخلق بخلق الله تخسس المشهوره يقولوا مايكل انجلو عمل تمثال تمثال المشهور الفنان النهضه بيقولوا عمل تمثال جام يعني اعجبه جدا وبعدين بعد ما ناحيه وبشكوش بقى مسك بالشاكوش وقعد يخبط على رجله يقول له امتق امتق لغايه ما كسر رجله هو طبعا سبحان الله يعني ايه من ايات ربنا عز وجل مهما كان ما يعجز الانسان ده بيعملوا ايه لما يبقى يقول لك ده رائع ده زي وما فيهوش حاجه خالص من جوه عباره عن ايه عباره عن شكل كده لا يمكن يكون ايه حاجه عفى سبحان الله البشر بكام بقى بالملايين بالاف الملايين كل يوم يتولد منهم ايه الله اعلم بالملايين فسبحان الله قدره الله عظيمه وفي الصحيح ان صور صوره كلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافس فليله الخلق والامر وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير طب الخلق والاراده مرتبتان من مراتب الايمان بالقضاء والقدر هو بس رتبهم بخلاف الترتيب المعهود كل خبر هذا الصبر وعليكم السلام هو يقول اليس هناك اعتراض على قول من قال في حق الله تعالى انك على ما تشاء قدير فما الزم بين هذا وبين حديث البخاري ولكني على ما اشاء قدير هو الاعتراض ده على ظن ان الله على ما يشاء فقط قدير الحديث هنا ورد في انه ما شاء لان هذا شيء شاءه الله سبحانه وتعالى وهو عزر على كل شيء قدير على كل شيء شاء وهو قوي او لم يشاءه فالاعتراض مش مطلق الاعتراض اللي على انك على ما تشاء قدير ما مقيد بانه يظن ان الله على ما يشاء فقط قدير ولكن لو قاله في مقام يعني مع سلامه ادخل ان الله على كل شيء قدير لم يكن نقض اللي بيسب الدين لا يتصور الجهل عشان مالك معذور بالجهل ولا معذور لا هو مش متصور اصلا هو في واحد يعني يجهل ان الدين يجب ان يعظم اي دين اي صاحب دين لابد ان يعظم دينه وانه اذا سبه لم يكن معظما له فمش متصور اصلا الايه الجهل عشان تقول لي ان هو يعذر بالجهل ما قدرش بالجهل الجهل الموجود في الجهل في سب في سب الدين وسب الله وسب الرسول ومواجهه العاقبه وده لا ميزه ان هو ما فيهوش ايه ما فيهوش عذر حكما قال انا مؤمن ان شاء الله هي السنه ومسلم ان شاء الله ان قصد الاسلام الكامل فنعم واما هو الانفه مسلم فعلت كذا ان شاء الله لا هو بيقول انا فعلت كذا بتاع امبارح ده ان شاء الله ده تمطط الا ان يكون شاكا في هذه المساله فكن الباب على ذلك لكن ربنا قال ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله فأما أنه يقول انبارح حصل حاجة إن شاء الله يقول تم ذلك مشيئة الله تم بحمد الله فأما أنا مؤمن إن شاء الله فبيقولها ليه لأنه لا يستحضر في اللحظة ولا يدري هل استكمل الإيمان الذي هو قول وعمل أم لا كما أنه لا يدري أي وافي على الإيمان أم لا ايظل على ذلك الى ان يلقى الله ام لا فهو لتعلق بالمستقبل هل تقال ان شاء الله فيما نهي عنه فيه تبركا يعني ايه بقى مش فهم حكما وعد وهو لابد الوفاء وعلق ذلك على المشيئة لا ينبغي ان يكون ان شاء الله سبيلا للهروب من الوعد قال انما يقول ذلك امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى مع عزم اذا وعد وعلق المشاء ف يعني يكون طالما ينبغي ان يفي بالوعد بذلك اشكك طبعا ان التصوير اللي وارد في الحديث هو صناعه التمثال سواء كان مرسوم او جن منحوت بيد الانسان فالصور الفوتوغرافيه فيها خلاف سائغ في مساله دخولها في الحديث ده وانا ارجح انها لا تدخل لان هذه خلقه الله عز وجل لما صنع الانسان فيها شيئا هذا ال ال الذي صور صوب الكاميرا زي لما وزق ورقه على روح ازاز فاخرجت صور المرايه صور المرآه دي هي خلق ربنا سبحانه وتعالى ها موضوع ثاني بقى ده يقول الجبريه المتكلمون ان الله لو كان خالق كفر الكافر وايمان مؤمن فانه مجبر كيف يكون الرد عليهم يقول أن الله خلق فيهم مشيئة وقدرة بها يقع فعلهم ولن يخلق هذا الفعل مجردا عن قدرة المشيئة هو شاء أن يكون لهم مشيئة في هذا الكفر وفي هذه المعصية فكيف تحاول أنت أن تأخذ النتيجة دون الأسباب زي بصدرتي كده يقول لك أصل ربنا صلى الله عليه وسلم تعالى طالما أنه هو يخلق فلان فلان إذا أم وابوه ما لهم شي لازم ينفع يقول كده كل الناس بتضحك عليا لا ام وابوه ليه لان هو مش هخلو... ربنا اراد ان يخلقه من امه وابيه لو اراد الله ان يخلقه مجردا من امه وابيه فعل لكن هو عايز ربنا اراد ان يخلقه من امنه وابيه يبقى ازاي تقول لا ملوش لازمه هما لهم لازمه ان ربنا اراد كده فكذلك اراد ان يتولد الكفر من قدره ومشيئه الايه العبد يبقى انت ازاي تلغي الاثنين الاب والام دول وقدره والمشيئه اللي اتولد منهم الايه العمل يبقى انت ده ده هذا كلام جهل مبين هل خلق افعال العباد من حيث خلق العباد وقدراتهم ام الافعال هي المقصوده بذاتها قالوا ما قولا لا ده هم قالوا واحد خلق قدره وخلق اراده للعباد وخلق بهما فعله زي خلق الاب وخلق الام وخلق بهما او منهما الولد هتقول دول قولين ولا قول واحد والذول مختلفين الكلام ده خلق الاب وخلق الام وخلق الولد منهما ده حاجه واحده ده ثلاث مخلوقين فهناك قدره مخلوقه واراده مخلوقه وعمل منهما مخلوق عصمه الانبياء قبل البعثه من الكفر قول جمهور اهل العلم اللي امن على حياته عايز يرجع على اي حاجه ينبغي ان يفتح العقد بما استطيع ما كانش يبقى ياخد فلوسه بعد كده وخلاص لا يلزم ان الانسان يكون عارف ان الفعل ده كفر عشان يبقى مش معذوره جاه يكفي ان يعلم ان الله هنهى عن ذلك يعني في سبب الدين ده اللي بيقول انا عارف انه حرام بس مش فكره جديد مش فكره كفر ما يكفيش ده, ده ما يعدش عذر طالما علم ان الله هنهى عن ايه عن ذلك ده ما نش فهمه ده بقى الوصية طبعا دي عيب ان حد يتقل عليه الوصية بتاعت اه حامل مفاتيح حرم رسول الله الشيخ احمد ده ده ولا في هذا من من من عشرات السنين ما فيش حد اسمه الشيخ احمد محد يروح دوره كده ويلاقي هيلاقي شويه عساكر واقفين عمالين يصدوا الناس عن الايه عن التبصق العجزه وخلاص واللي يصور الورق ده وينشره ياخد ذنب لانه بيجلب على الله عز وجل ويساهم في في نشر الكذب مطلق الظلم الظلم هي أنواع المختلفة الظلم مطلق هو الظلم الكامل التام اللي هو الشرك بالله مطلق الظلم يشمل بقى ايه؟ الظلم الأصغر وزل... يشمل جميع أنواع الظلم أي ظلم ممكن